بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف اللاجفة تتبعها اللاذفة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 فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ الله نكال الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السماء بَنَاهَا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 Voorzitter, commissaris, voorgelegd door de commissie voor het eerst en de laatste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 ما هم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.